Tes bismillah bismillah bismillah Tes Bismillah Check, check, Allah, check, Allah, check, check, Bismillah, check, Bismillah, check, check, Allah, check, Allah, check, Allah, check, hello. check, hello. check, hello. check, Allah, Allah, Allah, check, check. Jig jig jig hello jig jig halo sadu jig jig jig jig jig jig jig jig jig jig hello halo jig hello, hello. Chik, chik. hello. Test 1, 2 check. Testing Test 1, 2 Cek dicoba Percobaan Test 1, 2 Cek dicoba Test Testing Test 1, 2 Mas Wahid sentuh durornya di mana يا رب ارحم جمعنا يا رب ارحم جمعنا Satu dua, cek cek malam hari ini Insyaallah Maulid sama ada relawan kita yang akan nikah di Senin Insyaallah Mas Seto ya makanya ni backgroundnya agak berbeza, backgroundnya agak berbeda sambil menunggu yang lain datang kita akan sama-sama bersolawat jadi. Lisan kita jangan diem Tapi ya ikut Karena ini yang di depan Ustadz Ali dan kawan-kawan ini bukan tontonan Bukan tontonan Kita bukan lagi nanggap Ludruk atau nanggap Wayang atau nanggap Sinden atau nanggap penyanyi Tapi kita pengen bersolawat bareng-bareng Nah dipimpin sama yang suaranya Enak ya Yang suaranya Enak biar lebih khusyuk uh, Silahkan Saluh ala Yawli Nuhah al Nuriladhi Arjasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis Ar-Rabbah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga yang sakit menjadi sehat. Sembuh dari segala macam penyakit zahiron wa batinan selamanya dan yang sehat semoga awet sehatnya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Mari kita e, bersama-sama membaca maulid Simtud Duror. Insyaallah akan dipimpin seperti biasa oleh Habib Husein bin Anis. E, kita akan kirimkan Fatihah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, mengharapkan keberkahan mereka semua. Semoga Fatihah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan kepada orang-orang yang kita sebutkan namanya Maupun yang tidak kita sebutkan namanya Al-Fatiha ilah hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah s.a.w Thumma ilah arwah jami'abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Wa azwajihi attahirat ummahatil mu'minin وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيت البغدادي والسيد معروف الكرخي والسيد بشير الحافي والسيد أبي يزيد البصامي والسيد أحمد الرفاعي والسيد بهاء الدين النجشابandi والسيد أبي حسن الشادلي Wa Sayyidi Abi Madian Al-Maghrubi Wa Sayyidi Abdul Gaudir Al-Jilani Thumma ila arwah jami' sadatina Sufiyah Thumma ila arwah jami' sadatina Al-Alawiyyin Khususan minhum Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidina Alwi bin Ubadillah bin Ahmad bin Aisyah Wa Sayyidi Al-Faqihil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Wa Sayyidi Al-Habih bin Muhammad As-Sagaf Wa Sayyidi al Al-Habib Ali bin Al-Baqar Sakran Al-Habib Abdullah bin Al-Baqar Sakran Al-Habib Abu Bakar Abdullah bin Salim Al-Saydi Fakhri Al-Wujud Shaykh Abib Bakar bin Salim Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Sahid Al-Shaib Al-Habsi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mawli Arshi Al-Jufri Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni Al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abbas Al-Shayh Ali bin Abdullah Baras Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ahmad bin Zain al و الحبيب حسن بن الصالح عن البهر الجوفري و الحبيب عبد الله بن هنس بن طاهر ثم إلى رسيدي و الحبيب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصوله وفرعه ثم إلى رسيدي والشيخ وجدوى إلى الله صيب الموالد الإمام علي بن محمد بن هنس الحبشي ولوالده الحبيب محمد بن هنس الحبشي والحبابة علاوية بن هنس الهدي الجوفري ومشيخه وتلاميذه وإخواته وإخوانه وأزواجه وأولاده Alhabib Abdullah, alhabib Muhammad, alhabib Ahmad, alhabib Alwi, alhabab Khadijah, wa ussulihm wa furayhim, thumma ila rusaidi wa shaykh wa jurwati Allah habib Muhammad Anis bin Alwi alhabshi, wal walidah sanabah Khadijah binti Alwi alJadri wa zawjatih habab alShifa binti Taah bin Abdullah Sagaf walidah wa ibni ammi Ali bin Muhammad Anis alhabshi wa bali usin arfan, thumma ila rusaidi wa Ahmad bin Abdurrahman alAidrusa jadi Abdurrahman bin usin alJadi Ali bin Muhammad alhabshi Tumah ila Roh Alaih Maali bin Bakar Sagaf, Al Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdullah Sagaf, Tumah ila Roh Alaih Salih bin Ahmad Asagaf wa uh, Zawjatih Alawiyah, Tumah ila Roh Bahiyah Salman Popongan, Tumah ila Roh Bahiyah Samin Hads, ila Roh Bahiyah Umar Abdul Manan, ila Roh Bapa Yay Mursidi, Tumah ila Roh Bapa Dedikariadi, Tumah ila Arwah Walidina wa Walidikum. و أمواتنا وجميع أموات المسلمين خصوصا من كان في سابق حاضرا معنا في المجلس وبمثل هذا المجلس ثم إلى أرواج جميع أليت من أموات المسلمين و أهلهم وبتكون من أهل المسلمين و باقي و والفردار و معل والفردار و جميع البشر أن الله يغفر لهم وارحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والنفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وببركاتهم اجمعين ان الله yaghfir ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وان الله يغفر لنا ووالدينا وزوجنا واولادنا وذريتنا واصحابنا ومن اوصانا بدعاء من احسن الينا ان الله يحفظنا واياهم جميعا من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع ماوصي من جميع Washukurah ala al-Afiyah watama al-Afiyah al-Afiyah min kulli adzhar baliyah dan semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amal soleh kita semua, memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, kesehatan dan ketaatan. dan semoga Allah Taala dengan bacaan mulet ini menyebabkan kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW kita dapat melihat beliau di dunia ini sebelum di akhirat nanti sedangkan beliau ridho dan cinta kepada kita semua. Dan semoga Allah Taala mudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita Rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah Rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah Rezeki yang kita tidak diseksa Karenanya rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya Dan semoga Allah membukakan pada kita Pintu ilmu-ilmu ladunni, ilmu para awliya Was-salihin, ilmu yang menyebabkan kita Dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah ta'ala Melapangkan hati kita semua Membersihkan hati kita dari segala hal yang Tidak menyenangkan, dari segala hal yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala Malutuful afiyah dan semoga Allah Ta'ala menjadikan tempat ini majlis ini semakin barokah, Memberikan keberkahan dan demi keberkahan. Menjadikan semua yang datang di sini, yang mampir di sini, yang belajar di sini. Yang mengajar di sini. Semuanya kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita memberikan kesehatan selama-lamanya memanjangkan usia kita semua dalam kebaikan kenikmatan dan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnil khatimah ala hadin ala kulli -hadi niyatin Jami'atin jami nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah auzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ma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 يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاق يا ربي صل على, علي, على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورا منطقة وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وصل يا ربي صل على محمد أفضل من بطقة حقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ابي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلقك يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق صل على محمد وآله وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق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 Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi صلى الله وبارك عليه وعليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي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 المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعذ شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت به في أقداره القسمة لا إله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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترجاد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الصقلان وتنتشر أسراره في الأكوان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 At teraafil husn ala makan, wa tenaafil majdhihi, wa taala la pahdhu al-ayyun fi majtardhu bashar kamil yuzi hazdala, wahwa min fukulilmakat raudhu rifgat fi suunihi, wa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 بَتَبَارَكَ اللَّهُ مِنْ إِلَٰهِ كَرِيمٍ بَشَّرَتْنَا آيَاتُهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ بِبَشَارَتِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم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 اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرس فيها في خرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبار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 وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عكر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. Allah hu Allah I think yeah. يا سريع الغاف غاف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 ومي والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الاسلاب الكريمه والبطون فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه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 ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشرم عشار أوصاف ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما هفدته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقيات رواته في الكون منشورة على مر الايام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمه ولا اجتجهت الى سماع اوصافها العظيمه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيا تقولان في شفاعه هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم <تصفيق> صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن آل للقلم أي خط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائله التي هي أهسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شعن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأعاديث المنشورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة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 بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْبَدَائِيِّ Oh um. درة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يزبه ويمسي في سرور وابتهاد بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشويفة إلى بروزه متشوقة إلى الضيطات جواهر كنوزه وكل دابة لكريش نطقت بفسيح العبارة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 وبروز من عالم الخوفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسطه في العالم الكبير مائدة تشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صلي وسلم وصنحات وتسليم سيدنا ونبينا محمد ربه رحيم. اللهم, اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلىه. فحين قرب أوان وعهاد الحبيب، أعلنت السماوات والأرض نام فيهن بترحيب. وأمدار الوجود الله على أهل الوجود تأسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيث، ما هو لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله, الله. الحمد الحمد لله. إلا الله والله أكبر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت عنها هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أطم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا به المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فحضرت بدوفك لأي سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله لمن شرب بالقسمة الوافية فاتن وقت النذير تبان الله له ظره وجود هذا المولود فانطلق سف الكمال من النور عن عمود برجل حامد المحمود مطئنا لله بيتامي وسجود. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام Shall I go? وقرز رفئا ترفه إلى السماء مميا بذلك الرفئنا أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولدي سيد القولين من الشهور سهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الإثنين وموضع ولادته وكبره بالهرم وكان ورد أنه صلى الله عليه وسلم هلد مخدونا مكحولا مكتوع سرا تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي الكدرى ومع بلوثنا هذا العالم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائم وقد وردان عبد الرحمن بن أم فقد ورد عن ابت الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولد الآمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت شفاء فعضى لهما بين المشرك والمغرب حتى ندردو إنا بعدك كسور الروم قالت ثم البسط هو الجد فلم أنشب أن غسية ندلماتن وربن وخشان يميني أياميني فجمع دك إنا يقولوا أين به قال إنا المغرب وأشردني كأني ثم ودني الرب ودلمات وخشان دو أي فسمتُك إن يَقُولُ عَينَ ذَهَبْتَ بِهِ قَالَ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَ أَصْلَمْ يَزِلُ الْحَدِيثُ مِنِّي عَلَى بَنِينَ حَتَّى أَبْدَعَتْهُمْ مَا فَكُنْتُ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ إِسْنَامًا وَكَمْ دَرَجَةٍ سُلْنَتُ مِنْ عَدْمِ الْمُعْجِزَاتِ وَبَاهِرٍ آيَاتٍ بَيْنَنَا بِمَا يَقْضِي بِعَدْمِ شَرَفِهِ عِنْدَ مَوْلاهِ وأن عينا إلى يده في كل حين درعاه وأنه الهادين صراط مستكيم اللهم أسلم وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد للعب الرحيم اللهم أسلم وسلم وبارك عليه الله أمة ما صلي وسلم وبارك عن وعن آنه وحيث تشربت الأسماء بأخبارها del حبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والنجوم تحركت همة المذكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأحلاك يعرف السامع ما أكرم الله به من المحف الحبيع الحسني حسن والخلق الجميل الذي خصده به عناية خلاك فليقابل السامع ما أمنه عليه من شريف الأحلاك بأنوء واعيا فإنه سوف يجوعه من أوصابه الحبيب على رذبة العالية فليس يشابه هذا السيدا في خلقه وأخلاكه بشار ولا يكف عهد من أسرى حكمة الله في خلقه وخلقه عليه على عين ولا أثار فإِنَّ الْعَيْنَاتِ أَزَلِيَّةٌ وَبَعْدَهُ أَهْلًا عَلَى أَهْلِ كِسْنِيَةَ وَأَقْمَدُ فِي سُرَةٍ حَسَنَةٍ بَدْرِيَّةٍ فَلَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْوَعَ الْكَمَا أَبْيَضَ الظَّلُولُ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ وَاسِعَ الْجَبِينِ حَسَنَهُ شَعْرُهُ بَيْنَ الْجُمَّتَيْنِ وَالْوَفْرَا وله العيد دال الكامل في مفاصله وأترافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونبكه قد حلق الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصور اذا تكلم من تعرف من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد اوتي من جوامع الكلام ما عذل عن ابن الاعتياني بمثله مصاقع الملاغى من البشر فنزه العيون في حدائه محاسن جماله فلا تجد محلوكا في الوجود على مثاله سيد بحكه التبسم والمشيوبين ونومه الإهفاء ما سوى طلبه النسم ولا خير محي روضة خناء رحمة كله حسب وعز وكار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلك والخلك مقصط معطاء وإذا مشاه فأنما ينحط من صباب فيفوت سريعا مشي من غير خباب فهو الكنز متر مثل سم الذي لا يدعنك الحباب أو صابه مفتاه والبدرة الذي يأكله الألباب إلا تقيده أوسناه نهانا حبيبٌ يظهر الجذر من حسن وجهه حيرت الألباب في وصله معناه يعرف وصف معناه وما يكاد يعرب الذكر عن وصفه يعز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذاته جلت أي يكون له في وجهها مشارك أو كريم كاملت محاصله فلو أحد السنى بالبدر عندما به لم يحس فيه وعلى تفن نواس فيه وموس يفنى الزمان وفي ما لم يحس فيه فما جل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم والله ما صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الاطلاق بما تضيق أن كتابته بطول الأوراق انا صلى الله عليه وسلم اصن الناس خلقه وخلقه واولهم الى مكارم الاخلاق سبقوا واوصوا بالمؤمنين علما ورفقا بر اؤفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الخلق السهل والأود المحتمي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلا وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرمان وله مع سهولة أخلاكه الهيبة القوية التي ترتد منها الفرائص الأكوياء من البرية ومن به تعطر الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفذ في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أنزين الوجود أجملت في وصح الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندمسها بإنانه وقد انبسط القلم في ذا الدين ما أفاده العلم وقائم لذي النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرب من التغطريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبذلك ينزل الفزم كما ينزل الدجيم فعليه افضل الصلاه والتسليم صل <سلم> وبارك عليه وعلى بشر بشرا لنا نل المنان زان العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده rahmu 'alana busyran 'alana innal munana اللهم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائل على إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري رصاف المحمدية عكدا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 أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومذهر قاسم إمدادك في عبادك وساقط كؤوس إرشادك لأهل بدادك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 وأدم راية الدين القويم في جميع الأكثر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين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 اللهم الماظوب عليهم والضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Malam hari ini kita akan mengikuti prosesi akad nikah saudara kita Seto Setiawan Wisnu Utomo dengan saudari Endah Sri Rezeki. Insyaallah pernikahan ini barokah. Rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah lamanya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah akan dinikahkan oleh Habib Husain bin Hanis. Kita akan mengikuti dulu proses tawkil dari ayah eh saudari endah Lho, batinmuan tulung panjangan dicapakan anak lo yang jahsi rezeki daripada anak masih tahun setiap hari untuk kamu. Saya tak hepu lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo tami idin dan wakalahi pun. Kulo tami idin dan wakalahi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وعود العذاب العليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى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 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا تكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاه وقال صلى الله عليه وسلم تناكحو تكفروا fa inni mubahin bikum ul umama yawm al qiyamah wa qala sallallahu alaihi wa sallam ad dunya mataa wa khairu mataiha al mar'atu salihah wa qala sallallahu alaihi wa sallam tazawwajul walud al wudud fa inni mukathirum bikum ul yawm al qiyamah thumma inann nikaha sunnatul anbiya wa syiarul aliyya wa jannatul aqya ucapkan semuanya bersama saya astaghfirullah أستغبر الله من ترك الصلاة ومن التكسير في الصلاة وفي الزكاة أستغبر الله من ظلم الخلق، أستغبر الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وتبرعنا من كل دين يخلي فدين الإسلام بسم الله والحمد لله وصلات وسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnahah wa qtadaba bihudah ayuha alhadirun usiku manasiki bi taqwallah Fakat fazal mutaqun ya sayto setiawan Wisnu utomo bintukuh saji siswa miharjo uzawijuka ala ma amara allah bihi min imsakin bima'rufin atau tsarih bi ihsan Ya Seto setiawan Wisnu Utama binteguh Teguh Saji Siswo Mihardjo zawajtuka wa ankahtuka makhthubataka endah Sri Rejeki binti Suratman Nardi Suharjo al azin bi mewakili waliyuh syar'an bupah في تزويجها ونكاحها منك بماهر أدوات الصلاة قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا وبركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي رجال الوجك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل هذا زواج زواجا مباركا محفوفا بالخيرات والمسارات اللهم ألف بينهما واجمعهما على خير وفي خير وارزقهما المودة والرحمة والصحة والعافية والذرية الطيبة ووزلهما في الأرزاق والأخلاق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 واجعل الموتى راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزوجنا وذريتنا كرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عادة النار وصلى الله على سنة محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله في العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشهدان الرجيم بسم الله ورحمة الرحيم الحمد لله في العالمين الرحمن الرحيم أليس يوم الدين يا كن عبدوا أيا كن استعيني اهتني صلاة المستقيم صلاة رادينا عم تعلهم ورموظوب عليهم رضي عليهم لنا آمين ربنا تقبل منا إنك عند السامر عزيز وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عز وجل محمد إنه على رواص في سلام الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini temantennya bersama kedua orang tua, bisa membawa Mas Seto menemui istrinya di kamar, ya silakan kamar pojok. Yang lain jangan ikut-ikut. <guluh> Moga pak. Allah Huzamalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini Kita Sudah menyelesaikan maulid dan selesai maulid Ada akad nikah InsyaAllah barokah buat semuanya Siapa yang mau nyusul segera daftar Itu Saya gitu katanya ada yang teriak Ini yang saya harapkan begitu Jadi rawat itu jadi tempat Semua kebaikan Tempat semua kebaikan insyaAllah Amin Allahumma Amin Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Ini malam kita mau ngomong yang santai-santai saja Dikit Setelah itu makan-makan Terus kita pulang Setuju? Jumat depan kita sambung lagi Jumat berikutnya sambung lagi. Apalagi sekarang di Raudah ada tambahan kajian Rabu, Ba'dal, Maghrib Sampai Ba'dal, Isya' Kajian kitab Zubat Jadi silahkan kalau ada waktu Hadir di Rabu, Ba'dal, Maghrib Setengah tujuh, selesainya jam setengah Delapan, kemudian Salat isyak berjamaah Saya mau ngutip saja Beberapa kosidah yang tadi di, dibaca Beberapa kosidah yang dibaca tadi Qadkafani ilmu rabbi Min su'ali Wakhtiyari Fadu'ai Wabtihali Syahidun li bestikari suara saya enggak bagus tapi ya minimal enggak enggak patah elek gitu kan ya Setuju atau enggak setuju nih oh, kalau sama Syekh Ali kira-kira suaranya enak siapa Wajib Syekh Ali jauh ya Itu itu jujur itu ju, jujur nah, malam ini jangan jujur-jujur sama saya Jadi qod kafani ilmu rabbi ini qasidah disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Para salaf menganjurkan qasidah ini dibaca di waktu sahur sebelum azan subuh. Ya qad kafani ilmu rabbi sudah cukup pengetahuan Allah tentang kondisi diriku. Jadi Allah itu kan tahu bagaimana susah kita. Allah tahu bagaimana jeleknya kita. Allah tahu bagaimana kesulitan kita, Allah tahu bagaimana yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan, Allah tahu dengan kondisi kita. Qod kafani al murobbi secukup sebetulnya gak usah minta itu ya sudah pantas lah, Allah tahu kok. Sebetulnya gak usah minta. Qod kafani al murobbi mensu'ali waktu hari sebetulnya saya gak usah minta kepada Allah Taala karena Allah sudah sudah tahu. Hakekatnya begitu, tapi ada lanjutnya. Kau kafani ilmu Rabbi min suali waktu hari, fatu'ai wabtihani. Tapi kalau saya berdoa, nangis, mohon kepada Allah Taala, fatu'ai wabtihani, syahidun libitkori, itu jadi bukti kalau saya ini hamba yang fakir, hamba yang butuh, hamba yang memang ngemis kepada Allah Taala. Jadi jangan mentang-mentang Allah sudah ngerti Kita gak mau minta Jangan mentang-mentang Allah sudah paham Kita diam saja Jangan mentang-mentang Allah itu sudah maha mengetahui Apa hajat kita Kemudian kita katakan Gak usahlah Allah maha ngerti Saya gak usah minta Saya gak usah mengucap Allah, toh, Allah toh, tahu keadaan saya Hamba yang seperti ini Kalau belum sampai maqamnya betul Hamba yang sombong kepada Allah SWT Makanya Allah paling senang Kalau ada hambanya yang minta Karena itu lanjutannya coba dibaca Ali pakai micnya. Fa du'a i waktiha di sahi dunni terus. Fa lihaa da siri fi asari wa asari. Enak saya betul tak betul? Iya suaranya habis setiap pernikahan berubah ini Ali fali hadza sirri ad'u karena rahasia ini rahasia bahwasanya Allah senang kepada hamba yang butuh Allah senang kepada hamba yang mengemis kepada Allah Allah senang kepada hamba yang mau menghina-hinakan dirinya kepada Allah subhanahu wa taala Allah mencintai hamba yang mau betul-betul minta kepada Allah taala fali hadza sirri ad'u Karena itulah aku rajin berdoa kepada Allah, rajin minta kepada Allah. Setiap saat, setiap detik tidak pernah hatiku putus dari memohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Faliha dasiri aduvi asari waisari. Baik, saya lagi dalam keadaan susah, sulit. Al, dalam keadaan yasar, mudah, dalam kemudahan, dalam kelapangan, maupun dalam keadaan susah, saya yang minta kepada Allah. Nak kadang kita ini enggak minta kepada Allah kalau sudah kepepet mentok usaha habis enggak bisa apa-apa baru minta. Ini hamba yang enggak sadar kalau dirinya enggak mampu. Hamba yang enggak sadar kalau dirinya itu sebetulnya enggak bisa apa-apa. Dia merasa bisa bekerja, dia merasa bisa berusaha, dia merasa bisa berbuat, dia merasa punya tabungan, dia merasa punya teman, dia merasa punya punya punya punya sehingga dia enggak minta. Begitu dia mentok yang dimiliki mulai habis, temannya mulai hilang, dirinya sudah mulai enggak kuat, usahanya tidak bisa menghasilkan, mentok baru minta. Hamba yang seperti ini bukan hamba yang baik. Lah hamba yang baik? Fa doa, fa li hadza sari adu asari wa Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, saya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Saya seorang hamba Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Yang berbangga Sahara Kalau saya itu bisa terus Memeluk kepakiran Saya bisa menjadi orang yang terus butuh kepada Allah Itu kebanggaan saya Di hadapan Allah SWT jadi kalau jadi orang yang minta terus sama Allah, itu yang menjadi kebanggaan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal beliau ini masih TK, kanak-kanak, playgroup satu hari, sholat sunnah 200 rakaat. Ah. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang sudah amalnya seperti itu, tidak pernah mengatakan, sudah oh, cukuplah lah, saya sudah banyak lah, tidak perlu doa, sudah cukup, pasti kabul-kabul, tidak kabul, perlu. Justru beliau terus minta, terus minta, terus minta Lah Kalau beliau yang seperti itu terus minta lah Kira-kira kita yang seperti ini Diajari minta suruh baca munjia Minta suruh baca naria, Minta disuruh baca yasin, minta disuruh baca solawat Minta kepada Allah dengan merendahkan diri Amal soleh kepada Allah Ta'ala kita mengatakan Udah lah tidak perlu munjia, tidak perlu solawat Minta-minta saja lah cukup begini Orang minta itu ya butuh Minta Abunten nah, boleh nanya Kalau ada orang minta begini, mas saya minta kopinya ini namanya ini minta atau atau ngerampok. Kalau oh, namanya orang butuh kok. Butuh itu ya wajahnya menunjukkan wajah memelas. Wajah mem memelas. Mas, saya susah ya wajah memelas ya. Wajah memelas, melas betul mas. Ya, jangan senyum sama melas gitu ya. Saya minta kopinya, saya minta tehnya. Saya haus, saya minta minum, saya minta makan. Sama melas mohon. Nah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu coba diperhatikan sehari-hari jarang lo kita itu memelas minta semoga Allah. Coba dilihat gerak tubuh kita, intonasi suara kita, ya kemudian e, tawadzuk kita kepada Allah sudahkah kita betul-betul menunjukkan kita hamba yang butuh, hamba yang minta. lama malam hari ini kita sama-sama belajar dikit saja. Yuk mulai malam hari ini apa yang menjadi resah kita semua? Apa yang menjadi butuhnya kita semua Apa yang menjadi gak enaknya hati kita atau yang menjadi enaknya Kita semua kita biasakan Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada masalah Ada masalah Jangan kemudian Allahnya justru ditinggalkan Ada masalah Terus ngelokro tidur apa, Berpeluk guling ya, Tutup selimut gitu ya Gak menyelesaikan masalah ada masalah bagaimana? Pegang tasbih, baca sholawat Bentar lagi kita bulan maulid Niatkan dari sekarang One day, one thousand of sholawat Satu hari, seribu kali sholawat pada Nabi Muhammad S.A.W Cuma setengah jam, seribu itu selesai Cuma setengah jam, seribu itu selesai One day, one thousand of sholawat Karena kita butuh Butuh pada ampunannya Allah Butuh pada surganya Allah Butuh pada rezeki dari Allah Butuh kasih sayangnya Allah Ya minta, lah minta itu caranya macam macem. Nah, Insya Allah begitu. Ini panitia Nasinya segera dikeluarkan. Jangan karena ada manten terus lali nonton manten semua. Akhirnya proses pembagian nasi berhenti ya? repot. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Pengumuman dari saya hari ahad besok ahad ini sekarang hari jumat sabtu ahad atau ming minggu ahad besok kita Masjid Ar-Raudah menyelenggarakan seminar sehari. Seminar sehari, kupas tuntas bid'ah. Kupas tuntas bid'ah. Peserta boleh lelaki, boleh perempuan, boleh wandu, boleh banci. Bebas tidak pandang usia, boleh anak-anak, boleh tua, boleh mu, muda. Bawa yang belum lahir juga bo, boleh. Intinya semua boleh datang, cuman ada syaratnya. Biaya pendaftaran 100 ribu rupiah ya, Biaya pendaftaran 100 ribu rupiah Dibayarkan ketika anda daftar nanti hari ahad Malam ini yang mau daftar silakan daftar Nanti hari ahad datang bayar Dapat dapat ganti dari 100 ribu itu Buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 1 seharga 50 ribu Plus buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 2 seharga 50 ribu plus snack seharga tidak tahu, plus ya kan yang jelas jelaskan snacknya lebih dari 2, 2 ribu, lebih dari 3 ribu plus makan si siang, plus makan siang, dah itu kan sudah turah, turah kemudian mulainya jam 10 tepat itu dimulai kajian jam setengah 10 sampai jam 10 pendaftaran ulang ya sampai nanti jam 4 sore, sampai jam 4 Sore, artinya jenengan hari ahad Sehari bersama saya Itu saya jarang-jarang mau sehari bersama jenengan Nah khusus ahad besok Mau sehari bersama jenengan Untuk mengupas kuntas Yang berminat ikut Masih ada waktu Malam ini daftarkan nanti di depan sana Kepada mas Roni Yang lagi nyoteng ini Selesai majelis, selesai makan, mau pulang Hampiri mas Roni di depan situ Silahkan daftarkan untuk yang putri nanti daftar kepada Mbak Evi di depan ya selesai majelis ya selesai majelis. Semoga apa yang kita buat itu bisa berkembang dan dicontoh di mana-mana e, metode penjelasan tentang bid'ah secara detail. Kemudian nanti di bulan Maulid saya akan buat seminar sama sehari ya bersama novel Bin Muhammad Al-Idrus dengan judul Mereka yang Jatuh Cinta kepada Nabi sallallahu Itu nanti di bulan Maulid. Harinya kapan menyusul? Ya, harinya menyuh, menyusul. Saya belum dapat tanggal yang enak, tapi menyusul. Terus di samping saya ini ada putra dari almarhum Gus Rahim. Pimpinan Majelis Ta'lim ta Maulid wa Ta'lim ta Riyadul Jannah Malang yang belum lama Gus Rahim meninggal, berpulang ke rahmatullah ini putranya Gus Rafiq ada di samping saya. Kita doakan semoga beliau bisa meneruskan perjuangan ayahnya ya. Insyaallah bisa menjadi pengganti ayahnya beserta adik-adiknya, keluarga dan teman-temannya semua bersama murid-muridnya Gus Rahim, kru-nya semua bisa melanjutkan perjuangan Masjid Riyalzul Jannah sehingga masjid itu semakin barokah dan manfaat ila yaumil qiyamah. Alhadzini alFatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini ada fatihah untuk orang-orang yang telah berjasa untuk majlis Arawullah Yang berjuang untuk majlis Arawullah Maupun kerabat-kerabat kita yang telah meninggal dunia Semoga orang-orang yang eh, saya sebutkan ini Maupun yang tidak saya sebutkan jenengan niatkan masing-masing Mendapatkan barokah dari majlis ini Dan mendapatkan kebahagiaan Di alam bersah sana Dikumpulkan bersama para nabi Para syudikin, para syuhadat dan para Solehin, yaitu Untuk almarhum Ya Abdul Rahim bin Ahmad Ashadili Ash Beserta kedua orang tuanya Kemudian untuk Almarhum Mas Agustri Antoni bin Karlin Kemudian uh, Untuk almarhum kakek saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Adrus dan juga Habib Ali bin Mutahamsi dan untuk almarhum Al Habib Sheikh bin Muhammad bin Husen Al-Adrus dan juga untuk almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habji dan leluhur keluarganya semua serta untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia untuk Ami Ali bin Mu'adhab Habsi, dan untuk semuanya, semoga dikubur malam hari ini, dan seterusnya, senang sesenang-senangnya, kita semua mendapatkan barokah dari alam sana, dan yang di sana mendapatkan barokah dari alam sini, semoga kita juga kelak menyusul dengan khusnil khotimah setelah usia panjang sepanjang-panjangnya, ala hadhinya al-fatihah. Ya kana abudunya kana stayu di suratul muslimin suratul ladina ladiki muhaveril mandubiyanihi walallin amin al-fatihah untuk kesembuhan mertua dari Mas Agus ar Arraudhah Jogja yang sedang sakit semoga sembuh dari segala macam penyakitnya sihaul afiyah seperti sedia kala dan lebih dari sebelumnya dan juga untuk Ibu Sri Sumarsih yang tinggal di Sanggra semoga sembuh dari segala macam penyakitnya dan untuk kita semua semoga sehat-sehat-sehatnya. Se Alaihi nihah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumussalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ganabuduah. Ya ganas ta'ain. Hidin asuratul mustaqim. Suratul hadiin. Amtanikim qairin magdubi anjim. Malatantiin. Amin. Pengumuman terakhir. Hadirilah segaran berzikir dan bersolawat bersama Habib Novel bin Muhammad Al Aidrus, dimeriahkan bersama Jamori dari Solo dalam rangka peresmian Masjid Jami' Dukuh Segaran Belangu. Hari Sabtu 20 Desember Jam 19.30 Sampai selesai tempat Masjid Jami Dukuh Segaran Delanggu Kelaten bagi yang Tidak berhalangan atau yang Agak longgar diharap kerauhannya Semuanya, Semoga bermanfaat Nanti selesai makan Jangan kalau mau jalan-jalan ke belakang Lihat belakang silahkan Lihat dan didoakan Itu sudah kita mulai Lepasi eh, sepertiga Dari bambunya udah mulai dilepasin jadi nanti bisa dilihat Insya Allah uh, Rebu terakhir Rebu wekasan Rebu terakhir bulan sofar Ya, nanti njenengan cek di tanggalan rebo terakhir bulan Sopar kalau enggak saya rebo ya Betul ya? Hah? Rebo rebo besok. Awal maul itu tanggal 22 itu ya. Jadi hari Selasa apa 22 itu? Hari Senin. Ya tanggal rebo tanggal 17, rebo tanggal 17 Desember besok. 17 Desember jam 10 pagi sampai duhur kita di sini akan kumpul baca doa ya baca doa e, agar kita mendapatkan kekuatan dan keselamatan dari segala macam mara bahaya, dan yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Insya Allah e, kalau tidak hujan lokasinya di di sana tapi kalau hujan ya lokasinya di di sini. Insya Allah nanti kita lihat situasi dan kondisi mana yang lebih nyaman, yang lebih enak. Silahkan yang berminat hadir untuk hadir ya. Rebo pagi jam sepuluh sampai waktu zuhur ya. Nyantai, cuman baca doa dan baca ujangan-ujangan orang-orang soleh terdahulu. Setelah itu kita makan-makan. Ini yang terakhir yang paling enak kegiatannya. Demikian, mohon maaf. Semoga program manfaat. Wabilahitul taufik. Diakhiri tentunya dengan sholat zuhur berjamaah ya. InsyaAllah. Demikian. Wabillahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bentuk formasi 1-4. Ya, formasi 1-4. Kita akan santap hidangan ala kadarnya. Semoga barokah.